حاجة وكتير الواحد يتهز شيكا ويام هاون هاون وبينعد وبينقول يلا يلا وكل على الله وبينعد وبنقول يلا يلا وكل على الله أوقات الواحد بيحس إنه مالوش نفس لأي حاجة بدأ نقول عيد من الأول وبنعد وبنقول يلا يلا وكل على الله وبنعد وبنقول يلا يلا وكل على الله أوقات الواحد بيحس إنه مالوش نفس لأي حاجة حاجة وكتير الواحد يتهز يتهس ويعنده الحظ في كل حاجة وبنعدي وبنقول يلا يلا وكل على الله وبنعدي وبنقول يلا يلا وكل على الله أوقات الواحد بيحس انه مالوش نفس لأي حاجه